الرأسي الأول ولا الأفقي في بيض في الأفق يكون بيزول يعني الرأسي رأسي هو اللي بيزول يبقى لما البيض المستعرض في الأفق اللي هو ده الفجر الصادر أركانه آه آه الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس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 عن المفتراط عبادة لله عز وجل ودليل هذا الركن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى المسألة الثانية حكم صيام رمضان ودليل ذلك فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وفيها وصوم رمضان شاهد من الحديث وقد أجمعت الأمة إيه اللي بالصفحة أو الدليل الثالث يعني وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان يبقى صيام رمضان واجب أو فرض بالكتاب والسنة والإجمع المسألة الثالثة أقسام الصيام يقول الصيام قسمان واجب وتطوع والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذري والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه فضله عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إلى آخر الحديث في آخر حديث ذكر ومن صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه ايضا عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جدون الكبائر الحكمة من مشروعية الصيام تزجية النفس رقم واحد الثاني تزهيد في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها الثالث الصوم يبعث على العطف على المساكين المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان يجب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط التالية الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر والمسألة مرت معنا العبادات بأجمعها البلوغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم العقل فلا يجب الصيام على المجنون لقوله أيضا رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق الصحة فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه لقوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولكن لو صام المسافر صح صيامه <تصفيق> برغم أن السفر في ايامنا هذه أصبح طبعا مريحا وسيارات مكيفه وقطارات مكيفه لكن لك ان تفطر ولكن وان تصوم خير لك فانت عندك رخصة سواء انت وجدت مشقه في السفر أو لم تجد مشقه يجوز لك أن تفطر وتقضي ما افطرته بعد رمضان خير شيء نعم الفطر يكون بعد الخروج من البلد لا أدري والله يا شيء أبو لم يجي إن شاء الله الخلوة من نسبة للنساء الخلوة من الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم يبقى الحائد والنفساء حتى لو صامت فلا يصح منها الصيام المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو اخباره بذلك يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم الكلام ده في آخر مسألة عندك سموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبية وفي رواية عمية وإن غمة كل هذه روايات عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ويثبت انقضاء شهر رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب اكمال عدة رمضان ثلاثين يوما طبعا كل سنة بنتعرض لمسألة <تصفيق> <تصفيق> لمسألة الدول التي ترى أولاً والدول التي ترى <تصفيق> بعد أو قبل وبنتعرض لمسألة الحساب الفلكي كل سنة منذ عهد سيد طنطاوي كان مفتيا للجمهورية أول من ابتدع هذه المسألة يعني أول من أدخلها يمكن على الاقل الأقل حتى في عصرنا يعني أول من قال بالحساب الفلكي طبعا الحساب الفلكي أمر معتبر ربنا دائما يقول افلا تعقلون أو لا تعلمون يعني العقل والعلم عند الله في القرآن وفي السنة من الأمور المعتبرة ورغم هذا نحن شرعا غير مطالبون في ثبوت رؤية الهلال غير مطالبون بالفلك يعني الفلك مثلا على سبيل المثال هيقول لك احنا هلال رمضان هيولد الساعة ثلاثة ونص عصرا يوم ثلاثين شعبان الفلك بيقول كده وممكن يكون حاسب لك السنوات اللي جاية وبعد عشرين سنة وبعد مئة سنة يقول لك شهر رمضان في السنة الفلانية هلال رمضان هيولد الساعة مثلا تلاتة ونص مساء أو تلاتة ونص عصرا كده قطع فلكيا بأن بكرة أول أيام رمضان هلال رمضان لا يرى إلا مع غروب الشمس تقريبا مع الغروب تبدأ رؤية الهلال وبيظل لمدة دقائق كده فلكيا لما يقول لي انا الساعة ثلاثة ونص ولد هلال رمضان هو على كده بالنسبة له المسألة انتهت فلكيا رغم هذا القطع في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان هناك غيم أو قتر أو في سحب يعني أو في غبار أو في أي حاجة حالة بين رؤية الهلال ما قالش بقى الفلك هيثبت في السنة كذا أو في ناس هتيجي تقول إن الفلك هي... هيقول إن الهلال تولد الساعه كذا ما يشغل ده كله خالص حتى لو الهلال فعلا تمت ولادته وموجود بالفعل وغمي علينا نحن غير مطالبون بالصيام شرعا أنت غير مطالب بالصيام شرعا إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوم يعني جينا في يوم ثلاثين شعبان وفي سحب وفيه برضو رمال وغبار وكذا وكذا وما قدرناش مش هنقول بقى شعبان نخليه واحد وثلاثين عشان إحنا مش لا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم يبقى ما هذه المسألة اللي بتثار كل سنة في رؤية الهلال دي ما تشغلناش خالص يعني محن يشغل باله بيها يعني هو بقى علي جمعة يقول بقى فلكيا ما يقولش فلكيا يقول اللي هو عايزه طبعا احنا مش بنقول ان الفلك لا احنا بنقول ان العلم القرآن والسنة بيشجعوا دايما التقدم العلم لكن شرعا احنا غير مطالبون بثبوت رؤية الهلال فلكيا احنا مطالبون في الصوم وفي الافطار يعني في رؤية رمضان وهلال رمضان وهلال شوال مطالبون فيه بالرؤية العينية سواء بقى بالعين المجردة أو بالأجهزة ما مفيش لا حرج في ذلك يعني أما ان الهلال يولد فلكيا الساعة كذا يبقى بكرة أول أيام رمضان هذا غير معتبر شرعا يبقى المعتبر شرعا في هذه المسألة هو الرؤية بالعين سواء بقى بالأجهزة أو بالعين المجردة فالأمر واسع في هذه المسألة المسألة السابعة وقت النية يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه كما مضى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وينويها من الليل في الصيام الواجب طبعا الصيام الواجب إحنا قلنا هو صيام رمضان صوم الكفارات وصوم النذر وبالمناسبه لو واحد صايم كان عليه ايام من رمضان لسفر أو لمرض أو امراه حائض او نفساء ونوى الصيام في بتعيد بقى يوم أو عليه او بيصوم نذر أو بيصوم كفاره كفرت قسم حنث في القسم ليس له أن يقطع هذا الصيام لحسن حد ممكن يقول ان ده ممكن زي صيام متطوع لو واحد عزم علي او كذا ممكن يبقى يأكل في الحاله دي يقطع الصيام ويأكل لا ليس له هذا هذا يوم من أيام رمضان واجب عليك او يوم من نذ و اجبته على نفسك أو كفارة واجبة بالنسبة لك ليس لك أن تقطع الصيام لأنك ضيف عند فلان أو فلان كلف نفسه أو كذا أو لا هذا في, في النافلة فقط أنت صيام بتصوم اثنين وخميس أو بتصوم يوم ويوم او او صيام العشر الأول أو من ذي الحجة تسعة الأول من الحجة كل دسم صيام تطوع صيام تطوع هذا لك أن تقطعه إذا حتى لو جاء طي... طعام تحبه ومحدش غصب عليك يعني ولا وأردت أن تقطع النافلة صيام النافلة لا بأس عليك من هذا أما الصيام الواجب فليس لك أن تقطعه سواء كلف نفسه أو لم يكلف نفسه والله اعلم وأعلم بيقول بالنسبه للصيام الواجب زي رمضان رمضان صيام رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقه واحده هو تبيت النيه يعني لحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله لكن بالنسبه لصيام النافلة صيام التطوع الأمر فيه واسع النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله عندكم طعام قالوا ما عندنا ليس عندنا طعام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام فقال اذا فانا صائم يعني سال في البيت الاول وسال في البيت الثاني عند أمات المؤمنين ما فيش في البيت الفلاني ما عندهمش طعام والبيت الثاني ما عندوش طعام قال إذن فأنا صائم فالعلماء قالوا يجوز بالنسبة لهذه أن تكون النية قبل الزوال قبل الزوال يعني قبل الظهر يعني طب بعد الظهر أعتقد يعني أنه هو المسألة لا ي أن يقطع فيها العلماء من شان فيها أن نحن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النية وهذا الكلام كان قبل الزوال يعني قبل الظهر يعني اللي هو وقت الإفطار مثلا فعشان تقول بقى طب إيه الفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال ولا بعد العصر ولا قبل العصر يسألوا فيها العلماء وتقولون الإجابة إن شاء الله أيوة إيه؟ إيه يسأل الشيخ محمد عبد المقصود لو قطع بها الشيخ محمد المقصود اقول لك ماشي والشيخ محمد الحسن طبعا نحسبه على خير ومزكع الله يا أحدا لكن في تخصص بها تسأل الشيخ محمد المقصود او الشيخ احمد حطيبة في هذه المسألة عشان نخ... محدش يفتح بوقه بعد كده. <تصفيق> وطبعا الأولى أن الأخ بوكر ما كان شاء لنا كلان ولا حاجة يعني كان الأفضل أن نحن تكلمني الوحدي مثلا في المسألة يكون أفضل من هذا يعني بجزا الله خيرا يقول فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب لحديث عائشة وذكر الحديث وتكفي في بعد آخر سطر في المسألة وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهري ده هذا طبعا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله ويستحب تجديدها في كل يوم ده المالك عند الإمام مالك وعند الإمام ورواية عن أحمد أن تكفي نيه واحدة في بداية الشهر ينوي للشهر كاملا يقول الشيخ العزازي حفظه الله والراجح أن تكون نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام لأن كل يوم عبادة مستقلة وأن فساد بعض الأيام لا يوجب فساد البعض الآخر أو بقية الأيام وهذا مذهب الشافعي أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحم وطبعا النية تبدأ يعني الليل كاملا يعني من دخول من المغرب إلى قبل الفجر إن عندك فرصة طويلة يعني انك تنوي يبقى مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد نية واحدة للشهر تكفي وتستحب يستحب تجديد النية لكل يوم الشافعية وأبي حنيفة ورواية عن أحمد رواية تانية عن أحمد إن لابد من نية مستقلة لكل يوم الراجح إن شاء الله يعني لو في حد بحث عنه يبقى جزا الله خيرا يعني يرجح من المسألة الباب الثاني في الأعذار المبيح للفطر ومفطرات الصائم وفيه مسألة المسألة الأولى الأعذار المبيحه للفطر في رمضان يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية المرض والكبر فيجوز للمريض الذي يرجى برقه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها وذكر آيات البقرة والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو, أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فانه يفطر ولا يجب عليه القضاء وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا هذا في آخر المسألة كده. وإن, وإن صام المريض صح صيامه واجزاه العذر الثاني السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء وذكر آية البقرة أيضا ولي قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر قال ان شئت فصم وإن شئت فافتر في حديث في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر وشق على بعض الناس الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتر وأفتر الناس واستمر بعد كده بعض الصحابة لم يفتروا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاه على الناس المفترش مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مع نجمع الحديثين مع بعض وينشئت فصوم مشان اللي نجمع يعني لمن النووي رحمه الله ينشئت فصوم وينشئت فافطر، فقال أولئك العصاه يعني لمن استمر في صيامه أثناء السفر وهو إيه يجد مشقة من الصيام يبقى كده أولئك العصاه. اللي يجد مشقة في السفر ويستمر في الصيام يبقى, نقول يبقى يصدق فيهم حديث اولئك العصى يقول وإن صح المسافر صح صامه وأجزاءه ومرت معنا المسألة الثالث العزر الثالث المبيح للفطر الحيض والنفاس فالمرأة التي أتاها الحيض او النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها وذكر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الرابع الحمل والرضاع فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر في زيادة من عند الشيخ العزازي اختلف أهل العلم هل تطعم؟ هذه المرأة الحامل أو المرضعة التي أفطرت خوفاً على نفسها أو على, مر أو على وليدها هل تطعم فقط ولا تقضي فقط ولا الاثنين مع بعض يعني هل تطعم أو تقضي أو تقضي تطعم وتقضي على أقوال أرجحها وأصحها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليها الراجح عند الشيخ العزازي ي общемل منه المرأة الحامل التي افطرت خوفا على نفسها او على وليدها المرأة الحامل أو المرضع التي خافت على نفسها او على وليدها تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليها المسألة الثانية مفترات الصائم الأول الأقل والشرب عمدا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل الشاهد إيه هنا في الآية الشاهد من الآية وجه الدلالة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يعني من الفجر إلى غروب الشمس ما فيش أكل يعني كل اشربوا إلى قبل هذه المدة يعني فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى غروب الشمس الثاني الجماع يبطل الصيام بالجماع وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي معنى الجماع بعد شوية كده من بعد بعدما ذكر النصوص وفي معنى الجماع انزال المني اختيارا. فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فساد صومه لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم وعليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك الثالث التقيء عمدا أما إذا غلبه القيء فلا يؤثر في صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي الرابع الحجامة احتج... الص... فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم يقول الشيخ العزازي في حفظه الله في تمام منا صفحة 156 الحجامة جائزة للصائم والراجح أنها لا تفسد الصوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم والحديث في صحيح البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة رواه الضراقطني وابن خزيمة وصحاح الألباني ورحم الله الجميع وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم وهو صحيح أيضا فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بنسخه إن هذا الحديث منسوخ وأيضا خروج الدم عن طريق الحقن أو لاخذ عينات أو عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم الخامس خروج دم الحيض والنفاس الخامس من المفترض، فمتى رأت المرأة دم الحيض او النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء ومر معنا الحديث السادس نية الفطر فمن نوى الفطرة قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه يعني عزماء وقطع النية خلاص إن هو يعني عزم على أنه سيفطر هذا اليوم حتى وإن لم يطعم شيئا ولم يشرب شيئا فقد افطر بقطع النية وعزم على, عزم عزم على الخروج من الصلاة خلاص يخرج من الصلاة عزم على إفطار هذا الصيام إلا الحج والعمرة مهما تنوي الخروج أو قطع هذا النسك لا ينقطع. حتى لو بطل أو فسد يجب عليك الاستمرار فيه وتعيده من العام القادم حتى لو كان حجا من من حج النافلة يعني لو أنت تحج نافلة وقطعت أفسدت هذا الحج عزكم الله بجماع قبل, قبل التحلل الأول يجب عليك الاستمرار في الحج تكتم هذه المناسك ويجب عليك القضاء في العام المقبل. حتى لو كان نافلا أنت ألزمتك ألزمت نفسك بهذا وأوجبته على نفسك فكل الأعمال او العبادات تنقطع بالنية أو بالعزم على قطعها إلا الحج والعمرة لا ينقطعان بالنية أو حتى بالمفسدات الأخرى يعني برضو تستمر يعني بقول لحدتك لو أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول يجب الاستمرار فيه ويعيد من العام القادم السابع الردة والعياذ بالله لمنافاتها العبادة ويقوله تعالى لئن أشركت ليحبط عمل الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية السحور السحور بالضم في السحور بالفتح السحور بالفتح اللي هو الطعام نفسه يعني السحور اللي هو أنت تسحر زي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء يبقى الميا بوضوء يعني الميا الوضوء اللي هو اعمال الوضوء نفسها صفة الوضوء نفسه السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور برد من المستحبات أيضا تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية تعجيل الفطر لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر الإفطار على رطبات كان صلى الله عليه وسلم يفطر يفطر, أو يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حساء حسوات من ما الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام <تصفيق> لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمضطع الأكثر من الصدقة وتلاوة القرآن وتفثير الصائمين وسائر أعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في صلاة الليل وبالخص في العشر الاواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقذ أهله صلى الله عليه وسلم الاعتمار رزقنا الله وإياكم عمرة في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه قول إني صائم لمن شتمه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم المسألة الثانية مكروهات الصيام المبالغة في المضمضه والاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يبقى ما تبالغش يعني القبلة لمن من المكروهات القبلة لمن تحرك شهوته أو شهوته فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم بلع النفامات عزكم الله من إيه من المكروهات طبعاً النخامه هو البلغم أعزكم الله اللي هو ممكن بلغم أنت تستطيع إخراجه وبلغم يشق عليك إخراجه طيب إن شق عليك إخراجه وتبلع من, من ان قبل أن يأتي إلى الفم يعني على اللسان فهذا لا يفسد الصوم أما إن ان عزكم الله تنخمت واجاءت النخامه إلى فمك ثم ابتنعتها هذا نسال فيه العلماء ان شاء الله يعني لان الامر فيه خلاص كان حاجه انت تعمدت بلعها يعني تعمدت بلعها من المكروهات ذوق الطعام لغير الحاجة خصوصا المرأة في المطبخ يعني الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام المسألة الأولى قضاء الصيام إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان ووجوب القضاء, ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوائي أهل العلم لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه في وقته بعض الناس يظن أن من أفتر يوما متعمدا في رمضان يعني أكل أو شرب يعني يبقى عليه قضاء الكفارة يعني يطعم ستين مسكين أو عد راقبة أو سيام شارين متتابعين عدق أو متتابعين أو طعام ستين مسكين وهذا لا يكون إلا في الجماع فقط في نهار رمضان الجماع في نهار رمضان فقط متعمدا ذاكرا مختارا الجماع في نهار رمضان بهذه الشروط هو اللي تجب فيه يجب فيه القضاء والكفار أما واحد رقيق الدين تعب مثلا أو لا تعب دي خلاص تعب ده عذري يعني إن كان فعلا تعبان وظن نفسه إنه سيهلك له أن يفطر فيش أحرج يعني لكن واحد تعمد الإفطار وهو ليس متعبا وليس مريضا وليس كذا وليس كذا فهذا يعني زي ما الكتاب يقول التوبة والاستغفار ويقضي يوما بدله بعد, إيه؟ بعد الانتهاء من رمضان أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء ويرى أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان الآخر لكن يندب له ويستحب له التعجيل بالقضاء لأن فيه اسراعا في إبراء الذمه ولأنه أحوط للعبد فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كأن استمر عذره فعليه القضاء بعد بعد رمضان الثاني فاما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وهذا مذهب الحنفية والظاهرية لا عفوا ومذهب الحنفية والظاهرية القضاء فقط مذهب الحنفية والظاهرية القضاء فقط سواء كانت التأخير بعذر أو بغير عذر ولا فدية عليه لأنه لم تلزمهم إلا لم نلزمهم إلا بالقضاء لأن لم تلزمهم إلا بالقضاء فقط ورجح ذلك الشيخ العزازي في تمام المن. يعني حتى لو أخره بغير عذر بعد رمضان يعني له رمضان ال... يوم من رمضان الماضي وأخره إلى رمضان الحادر الثاني في بالحقه تاني رمضان بالنسبة له ويصوم بعد رمضان الثاني يبقى عليه قضاء يوم أيضا بدون إطعام، ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا لقوله تعالى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام آخر. ولا شيخ محمد عزز الأخ، وأنا هو اللي بيصلي هو اللي بيصلي فلم, يشتر فلم يشترد سبحانه في هذه الأيام التتابع ولو كان شرطا لبينه عز وجل المسألة الثانية الصيام المستحب من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم من تطوع ما يماثل الفرائض وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يترؤ على الفريضة فقد سبق معنى أن الفرائض تكمل أو تكمل من النوافل يوم القيامة والأيام التي يستحب صيامها هي صيام ستة أيام من شوال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الده وهذه تسمى بالأيام البيض وهذا خطأ هي ستة من شوال إن, إن يام البيض هي الأم القمرية وهذا من شوال بقى لسه في بداية الشهر يعني. فإسمها ستة من شوال ما اسمهاش ستة البيض زي ما الناس بتقول يعني. صيام يوم عرفة لغير الحاج من المستحبات أيضا صيام يوم عرفة أحتسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده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 قل الحمد لله ارحمكم الله صيام يوم عاشوراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ويستحب صيام يوم قبل صيام يوم قبله أو يوم بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لان بقيت الى قابل لاصمن التاسع ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود صوموا الاثنين والخميس من كل اسبوع لحديث عائشه رضي الله عنها صيام ثلاثه ايام من كل شهر لحديث عبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثة أيام ثم ساق الحديث صوم يوم ويفطار يوم وهذا أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوم صيام شهر الله صيام شهر, شهر الله المحرم صيام شهر الله ولا صيام يا شيخ صيام شهر الله صيام شهر الله المحرم لحديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صيام تسع ذي الحجة وذكر الحديث المشهور ما من أيام المسألة الثالثة ما يكره ويحرم من الصيام يكره إفراد شهر رجب بالصيام لأن ذلك من شعائر الجاهلية فلو صامه مع غيره لم يكره وضح يكره إفراد يوم الجمعة بصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده يكره إفراد يوم السبت بصيام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت وعلى فكرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأحد السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى يصوم السبت لأن اليهود تعظم السبت عيدا بالنسبه لهم ولا يصومونه فيصومه النبي مخالفه لهم صلى الله عليه وسلم وكذلك يفعل في يوم الأحد نعم شيخ ما لهم جمعة جمعة السبت ما لهم جمعة يوم قبله أو يوم بعد عن ايه السبت الوحده عند الشيخ العلبيني فقط صيام يوم السبت وهذه مسألة مرجوحة عند الشيخ الألباني رحمه الله لان خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما لازم يجي يوم سبت كل أسبوع لازم يجي كل أسبوعين يجي لازم يجي يوم سبت ولو ضم ما هو هم بنتكلم على إفراد السبت فلا بأس بإفراد السبت الراجح والله أعلم لأن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه مخلفة لليهود لأنهم يعظمون يوم السبت تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان وتنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادة لهم يعني لو أنت متعود تصوم يوم يوم, يوم وجه يوم الشك لليوم ثلاثين شعبان من أيام الصيام بتاعتك لا لا بأس صوم بتصوم اثنين وخميس يوم يوم الشك يوم اثنين او خميس لا بأس ان تصوم مفيش اي حرج في هذا الامر طالما لك عادة اما تخصيصه او تعملوا انه او الحرمة تأتي من هنا والمعنى بعد شوية والمعنى لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط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 يعني لو صمت يوم ثلاثين أو يوم الشك كان بتقضي يوم من أيام رمضان الماضي أو في كفارة أو في نذر لا بأس أن تصوموا ايضا يعني زي مثلا الصلاة المفروضة يجوز أن تصليها في الأوقات الكراهه بلا خلاف واحد عليه من نام عن صلاة أو نسيها واحد نام مثلا يعني نام عن صلاة الظهر مثلا واستيقظ بعد العصر فلازم حتى لو استيقظ قبل المغرب مثلا بنصف ساعة أو بما يسع أو كذا الوقت اللي يصلي فيه سواء وقت القراها أو غير قراها فليصليها عندما يتذكرها لا كفاره لها إلا ذلك يحرم صوم يومي العيد لحديث أبي سعيد رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطري والنحري يكره صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيام أكل وشرب وذكر لله ورخص في صيام المتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا لم يرخص في أيام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي الباب الخامس في الاعتكاف نعم الهدي فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد رد كمل فصيام ثلاثة أيام في الحج هم الثلاث أيام بقى دول واحد ما عندوش ما معهوش هدي يعني تمتع عبدالعمرة الحج ومعهوش فلوس عشان يشتري ما يهديه يعني عزكم الله يذبح شاه يعني ما عندوش يشتري شاه ويذبح لو هدي تطوع فيصوم ثلاثة أيام في الحج هو سوف أو أخر لغاية ما, ما فيش غير الثلاث أيام من تشريق وهيرجع تاني فهو مطالب ان يصوم ثلاثة هناك فهم يصوم الثلاثة لو خلص بالنسبة له ما فيش غير الثلاثة دول لا بأس ان أنه يصوم الثلاثة بإذن الله تعالى الله أعلى وأعلى. الاعتكاف وفيه عدة مسائل المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل حكمه سنة وقربة إلى الله تعالى لقوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على مشروعيته أي الاعتكاف. الثانية شروطه أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا مسلما لأن العباده لا تصح من كافر مميزا طفل الغير مميز غير مدرك لهذه هذه المسألة عاقلا لحديث امنا عائشة الذي مر معنا النية لحديث انما الأعمال بالنية أن يكون الاعتكاف في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد مسجد تقام فيه الجماعة عشان ما عليك صلاة الجماعة ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة أما المرأة في نص المسألة كذا أما المرأة أو في آخر ثلاث سطور أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة فإن ترتب على ذلك فتنة منعت فإن ترتب على اعتكافها فتنة منعت طبعا لابد من رضا الزوج أو رضا ولي الأمر ولي الأمر يعني لا حسن حد يفكر ولي الأمر لا الرئيس الريس ولا حد المحافظ الطهارة من الحدث الأكبر فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائد ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد وهذه المسألة على الخلاف المعهود بين العلماء لأن بعض العلماء يجيز لهم مكث الحائض والنفساء في المسجد وبعضهم يمنع فعند من يمنع طبعا الجنابة دي بتزال فورا ما فيش أي مشكلة خالص واحد ليه نفسه جنوب في دقيقة واحدة يغتسل خلاص انتهت المسألة يعني حتى لو كان نائما في المسجد خلاص بيدخل المسجد ياخدوش في أي مكان في الحمام في المسجد وبرضه ارتفعت الجنتهت المسألة بنسبة الجنوب ما فيش مشكلة أما المشكلة في الحائض والنفساء فالعلماء على قولين فريق من العلماء لا يجيز المكس للحائض والنفساء الفريق آخر يجيز القولين يعني ممكن نقول إن المسألة فيها خلاف سائق لأن في أدلة هنا صحيحة وقوية وفي أدلة هنا صحيحة وقوية نعم نعم الشيخ أحمد حسن بيقول الزوج وليها إن لم تكن الوالد أو العم أو أخوها أو يعني حد من عصبتها ولي في حالة عدم الزواج أما في متزوجها يبقى خلاص يبقى الرجال وقوامون على النساء المسألة الثالثة زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف زمن الاعتكاف ووقته المكثف المسجدي مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف بعد شوية كده 4 خمس سطور وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز. جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل مستحبات الاعتكاف نعم الشيء لو إيه بيقول الأخ بيقول ان الصيام ليس بشرط في الاعتكاف مسألة في الكتاب يعني لحديث أو لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف يوما في, الجه في الجهلية معنى الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اوف بنذرك هذا الجمهور استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الاعتكاف في أي يوم من أيام السنة بالشرط لا يشترط مع الصيام وخالف الشيخ العثيمين رحمه الله وخص الاعتكاف بالعشر الأواخر من رمضان مستحبات الاعتكاف يستحب المعتكف أن يتفرغ العبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى ما يباح للمعتكف يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للاكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والخروج لقضاء الحاجة والوضوء, الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة طبعا الكلام هنا على ان المسجد لا تتوفر في هذه الأمور يعني واحد يخرج لقضاء الحاجة ولم... لأن المسجد ما فيهوش مكان القضاء حاجة لكن إحنا عندنا المساجد ما شاء الله يعني معدة الآن مجهزة لكل هذه الأمور قضاء الحاجة والوضوء والاستحمام والغسل كل هذه الأمور متوفرة في المسجد فده ما يكونش الآن سبب للخروج يعني فالخروج المعتبر عندنا الآن ان ما فيش حد يأتي له بالطعام فيجوز له في الحاله دية ان هو يأتي يخرج للاتيان بالطعام ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من الزمن مش ساعة يعني السن دقيقة وقت يعني الأمر برضو في حديث قصة عمر بن العاص أو وسيط عمر بن العاص أن الناس تمكث على قبره ساعة قدر ذبح جزور يعني مش ساعة يعني برضه الساعة اللي ابترد في النصوص ما هيش الساعة يعني ستين دقيقة يعني وقت من الزمن يعني طال أو قصر طبعا بالنسبه الشيء بالشيء يذكر وسيط عمر بن العاص الشيخ العثيمين قال هذه وسيط عمر, عمر بن العاص لكن لنا في رسول الله اسوه حسنة قال استغفروا لأخيكم وصل له التثبيت فإنه الآن يسأل وانصرف بس مفيش بقى نحنا ننتظر قدر زبح جزور و و وتوزيعها هذه هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت وصية عمرو بن العاص فلعمر وصيته ولنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عن عمرو بن العاص وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيضا يباح الخروج من معتكفه لتوديعهم توديع الناس اللي هم بزروع يعني لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقاما معي ليقلبني ومعنى ليقلبني أي يردني إلى بيتي يوصلني البيت يعني عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله هذا من ضمن خيرية لأهله صلى الله عليه وسلم وللمعتكفي أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف يبطل الاعتكاف بما يلي الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا يبطل الاعتكاف أيضا بالجماع ولو كان ذلك ليلا ونص وذكر الآية وفي حكمه يبطل الاعتكاف أيضا هنا يعني عند في الكتاب يقول وفي حكمه الانزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج يقول الشيخ أنا ما كتبتش النقل في نقل نقلت بس العزو هذا النقل نسيت ان أنا نقلت هذا الكلام من عند الشيخ العزازي او منين يقول وفي البطلان بالإنزال او المباشرة ثلاثة أقوال يبطل بالمباشرة يبطل بالإنزال لا يبطل مطلقا في مسألة فيها ثلاثة أقوال في بطلان الاعتكاف بهذه المسائل يبطل الاعتكاف, يبطلوا الاعتكاف أيضا بذهاب العقلي فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة يبطل أيضا بالحيض والنفاس لعدم جواز مكس الحائد والنفساء في المسجد هنرجع تاني ونقول حسب الاختلاف أو حسب الخلاف المعروف بين أهل العلم ويبطل بالردة لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى لَإِنْ اشركت لَيَحْبَطَ عمله وكده يبقى انتهينا من قراءة كتاب الصيام يبقى الأحد القادم ان شاء الله امتحان الفقه من بداية صلاة الجماعة اللي هو بداية ما تم دراسته في الترم الثاني أو في الفصل الدراسي الثاني من بداية صلاة الجماعة حتى نهاية كتاب الصيام